والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والسهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ أَحَلُمُ أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ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 سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت من الذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء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 تَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ